يغفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُهُ لِكَي يَتَسَاءَلُوا تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي لا فرارا وانني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في اذانهم واستعشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انني دعوتهم جهارا ثم انني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان وفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 112. ما لكم لا ترجون لله وقارا 113. وقد خلقكم أطوارا 114. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا 115. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله من الأرض نباتا ثُمَّ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 110. والله جعل لكم الأرض مِنْهَا لتسلكوا منها سبلا فجاجا 111. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده 114. ومكه مكرا كبارا 115. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 116. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما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 126. رب اغفذ لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا